أَهْلُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ فَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ أَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قومه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 لَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا ذِلَّةً بَدِيرَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا ذِلَّةً بَدِيرَ الرَّأْيِ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنَ الرَّبِّ وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَلَّهْزِمُكُمُهَا لَهَا كَارِهُونَ